بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس فلك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس